بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ صَادٌ وَالْقُرْآنِ ذِكْرٌ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي غِفْلَةٍ وَشِقَاقٍ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَلَا دَاوِلَةَ لَهُمْ وَلَا تَحِينُ مِنَ يَقُولُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ أَجْعَلَ لِلْآلِهَةِ إِلَهًا وَاحِدًا إِنْ هَذَا لَشَيْءٌ عَجَابٌ وَانقَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَن لَّنْ نُصَدِّقَ وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هذا لشيء لا سمع لنا بهذا في الملة الاخره ان هذا الا اختلاف ا انزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لم ما يذوقوا عذاب ام انهم قذى اسْمِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ هَلْ لَهُمْ مِنْكُ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَا بَيْنَهُمَا فَأَن يُرْزَقُوا فِي الْأَسْبَاحِ جُنْدٌ مَّاهُلٌ لَّكُم مَّهْزُومٌ من كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٍ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْثَاجِ وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ إِن كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ اقَاصُهُمْ أَلَا يَنْظُرُونَ هَؤُلاَءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِنْ فَوْقٍ وَلَا تَحْتٍ وَقَالُوا رَبَّنَ عَجِّلْ لَنَا الْقِطْنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ اصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا تسخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وقصنا الخطاب وهل أساك نبأ الخصم إن تسوروا المحراب إلا خلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق وَلَا تشطط واهدنا إلى سواء الصراب إن هذا أكي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَقَاءِ إِلَى غَرِيبٍ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنُّوا أَنَّ مَا فَتَنَ سَوْفَ رَبُّهُ وَقَرَّ رَاكِعًا وَأَنَا هَاهُ فَرَفَرْنَا لَهُ ذَالِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَذُ الْفَاوِحِ لَآبُ يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ قِنِيفًا فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ دَيْنَنَا بِالْحَقِّ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 أم نجعل المتقين كنفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد في الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى ثوارت بالحجاب رجوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق وَأَلْقَى فِي فَخِّ النَّاسِ لَيْلَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكَ الَّذِي لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بعدي إنك أنت الوهد فسخرنا له الريح تجري بأمره غفاء حيث أصاب والشياطين كل بلاء وغواس وآخرين مقرنين في الأصفاب هذا عَطَاءٌ لَافِنٌ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَجَزَاءً فَحُسْنُ الْمَآبِ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أيُوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ قُدْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُتَفَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ وَهَذِهِ لَهُ أَهْلُهُ وَمِثْلُهُمْ مَعَهُ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِ الْأَلْبَابِ وَخُذْ بِيَدِ الْخَائِبِ فَانْصُرْ بِهِ وَلَا تَحِنْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ وَإِنَّ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ إِنَّا أَخْلَفْنَا لَهُمْ بِخَالِقَةٍ ذِكْرًا وإنه من دلال من المصطفين الأخيار ولكوا إسماعيل واليسع وذلكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمستقين لحسن مآب جنات عدن مبين فتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكية كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف يتراب هذا ما توعدون ليوم حساب إن هذا لرزقنا ما له من هذا وإن للطارين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاب هذا فليزوطوه حميم ورساق وآخر من شكله اَيُّهُم مَّعكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِم إِنَّهُمْ صَالُو النَّار قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ أَرُنُ قَدَّمْتُمُ الْلَا فَإِسَن قَر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 إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفقت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبني سستسبر وكان من قَالَ يَا ابْنَ آدَمَ سَمَا مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِهَدَيِّ اسْتَكْبَرْتَ أَم كُنْتَ مِنَ الْعَالِي قَالَ أَلَخَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ خُرُوجِ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ قَالَ رُدُّ فَأَعْذِرُ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْذَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ قال فبِعِزَّتِكَ لَا أُغْنِي لَهُمْ أَجْلَى إِلَّا عِبَادَةً مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ لَئِنَّ أَنجَهَنَّ لَمِنْكَ وَمِنْ مَنْ تَبِعَتْهُ مِنْهُمْ أَجْلَى قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إنه إلا ذكر للعالمين ولتعلمون